فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم رَبَّكَ ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون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 وَإِنَّ الْعَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ الْنَّاسِ وَهُدٌ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُقِنُونَ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أُمَّةٍ تدعى إلى كتابها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 وَإِنَّ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَ السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْلُ بِمُسْتَيْقِنِينَ